يا أمير المؤمنين بحبك علي إنما غيرك ولي ابتفي بحبك علي إنما غيرك ولي يا سفينة بنوح يا بر الأمان يا أمير يا مكان يعجز بوصفك يظل حمل اللسان يا علي المؤمنين يا علي من عطفك نريد وحنان. يا من تحل المشاكل وما كريد لسي ألسائل يا من تحل المشاكل وما كريد لسي ألسائل بك الهم ينجلي بك الهم ينجلي ده علي ان ما بقى يا سراط الواضح وسر الاسرار يا نور مني يا ضياء يا نور مني يا عل الكفك قرص هل دار نورك حرسها يا حذر هالديار يا عبير المؤمنين انت يا حدر من حبك اللي يجمع عشامل انت يا حدر من حبك اللي يجمع عشامل صرحة هل لا يعتلي يا عبير المؤمنين صرحة هل لا يعتلي عدنا يا عمير المؤمنين انت في علي انما غيرك ولي يا علي البيك دممها النعام وبيك دين الله يا ابو الحم لسلام يا كتاب الله يا نور القلب ارج هموم الموالي والالام ياللي تحضر بشدايد الموال مراد رايد يلي تحضر بشدايد الموال مراد رايد وضمن اللي ضل مبتلي يا قوم مني وضمن اللي ضل مبتلي يا قوم مني يا عالم جدد عهدنا يا عميرة المؤمنين يا قوم مني يا يا لوميني انت في بخاف علي ان ما دا يا عالم صابك عظيم الفاجعه يا لوميني صار فقدك مثل يوم الواقع يا لوميني يجري محراك يا حدر مدمعك ودع الشخصك اللي نودعك هاي المسيه وبحزن كل الرعيه هاي وبحزن كل الرعية. ومن برك دمع عيها ومن برك عيها يا يا وعدنا يا عمير المؤمنين يا ما نخلف وعدنا يا عمير المؤمنين انت في بحبك علي انما غيرك ولي يا علي والمن يتاماكم تضير يا عمير المؤمنين بعوز وبحرمان ضرت وبوجه براحت قطعت يا ابو حسين الامان ضعت يا خير العمان هاي صرخات اليتامه هزت الكون ونظامه هاي صرخات هزت الكون صيح بعدك يا هولي يا عبير المؤمنين صيح بعدك يا هولي يا عبير يا علم جدد عهدنا ووعادنا يا عبير الومنيه اتت في بطلك <تصفيق> علي ان ما